و س أ ت ح د ث في س ل س ل ة عن ق ض ي ة من القضايا ا ل م ه م ة ولا تستغربوا للعنوان عنوان الحلقات ا ل ق ا د م ة وهذه ا ل ح ل ق ة وما يتبعها من حلقات أ ن ف ل و ن ز ة النفوس ظهرت في ا ل آ و ن ة ا ل أ خ ي ر ة أ ن ف ل و ن ز ا ت في الطيور في الخنازير هذا غير ا ل أ ن ف ل و ن ز ا ا ل م و س م ي ة التي تصيب الناس للبرد الشديد الملاحظ طبعا أ ن هنالك أ م ر ا ض تصيب الحيوانات وأمراض الحيوانات وأمراض الحيوان بجنون وسمعوا بأنفلونزة الطيور وسمعوا بأنفلونزة من من سمع مؤخرا البقر الخنازير الإنسان الإنسان الناس تنتقل تنتقل حتى إلى إلى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 ف إ ن ه حرام شرعا لكن كيف إ ذ ا أ ص ي ب ت ا ل أ م ر ا ض والنفوس والضمائر بالعلل التي تمس القيم وتمس السلوك الرشيد العلل التي الأرواح والتي تصيب العقول سلسلة تصيب تصيب سأتحدث في سلسلة عن هذه العلل و س أ ب د أ ه ا ب ا ل أ و ل ى أ و ل ى حلقات أ ن ف ل و ن ز ة النفوس الحرص والطمع نعم التعلق بالدنيا أ ل م يقل ربنا جل وعلا الهاكم التكاثر حتى زرتم ا ل م ق ا ب ر الهاكم التكاثر التكاثر في الدنيا المفاخره حب الظهور حب التعالي ا ل ر غ ب ة في التكثير التكثير يعني زل يكون عنده اكثر من شيء هذه ب ا ل ن ا س ب ه ف ط ر ة في الانسان قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ان يكون له ثالث ولا يملا عين ابن ادم الا التراب, ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب يا صحيح السلام قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يزال قلب الرجل شابا في شيئين و إ ن هرم جسده ر حتى يقوم عمره م ا ئ م س ي ن بقيت حبوبه ب ق ى جد عجوز لكن في اثنين م ا ب ي ك ب ر ان يتظل في ح ي و ي ت ه وفي شبابها طول ا ل أ م ل وحب الدنيا ح ج ي ب والله يعني مش عمر 150 سنة ل و يقول عيه ل ك و و د ن ا لا د د ك ت و ر ر ي عيش م ا في ك د ا ر ي م و ت و ا ل م ل و ا ل و ش ما ب يكبر ا ب بل ه م م ن للزور ي ك ويقترب ص ر ه تكبر و ي من ا ل آ خ ر ة ويزداد نهما وشرها وحرصا وطمعا وتعلقا بالدنيا بس كده الهاكم التكاثر جدا بأنف الونزة خطيرة خطيرة جداً الهاكم ولن ينتهي هذا إ ل ا إ ذ ا زرتم المقابر تعلقوا بالدنيا لا ينتهي وسبحان الله حديث رسول الله صلى ا ل ي و ت أ م ل عجيب لو كان ا ب ن آ د م واديان من الذهب ا ل آ ن الناس قاعدين ي ل ق و ا الذهب في الوادي في ا ل أ و د ي ة ياخي الناس خلوا اهلهم وسافروا كلهم م ا ش و قالوا الذهب ظهر في ا ل ش م ا ل ي ة في نهر النيل يلا سافروا كويس طبعا ناس, ال... ناس الحافلات ن الناس ي ل ب ك ا س ي ا ل ل ي ا يقولون ا الناس يقولون ان الناس يقولون ان ا ل ن ي ق و ل ن ا ا ل ن يقولون ا ا ل ن ا ي ق ن ا الناس يقولون ا ي ك و ن م ع ن ا ي ق و ل ا ل ن ا ي ق و ل ا ل ن يقولون ان الناس يقولون ن الناس ي و ل و ن ان ا ل ن يقولون ان ل ن ا س ي ق و ل و ان الناس ي ل و ن ا ل ن ا س ي ق ل و ن ا ل ن س و ا الناس يقولون ان ا ل ا س ي ن ان الناس ي ق و ل و ا الناس ي ق ا ل ن ي ق و ل ان الناس ي ق ا ل ن ا س يقولون ل و ك ان الناس ي و ن ان ا يقولون ان ا ن ا ي ق ل و ن ان ل ن ا س ي ل و ان ا ت ن ه ب تب لاتمنى أ ن يكون له ثالثا ل و ا ح د يقول لك والله يا شيخنا أ ن ا أ م ن ت ي في الدنيا بس ا ل ك ر ي بيت ملك ما داير أ ي ح ا ج ة ل أ ن ه ا ل إ ي ج ا ر ده م س ؤ و ل ي ة وتبعات و م ز ع ج ي أ خ يقوم ي يلقى بيت ملك ب ح ص ه شنو يقول لك أ ن ا والله بعد ما داير أ ي ح ا ج ة بس داير لي ر ك س ا تعيشني وتعيش أ و ل ا د ي بس حق الحلى بيت ملك تاني م ا ز ا ل ع ي حاجة بس ا ل ر ك ش ا ك ا ن ل ي ى الرشا ك ولك ل يا ياخي أ ا ل أ و ل ا د دخلوا مدارس ولكن ل ه ا لقيتي امجاد الرشا ك لبيت امجاد ولكن ل ه ا ل م و و ض ع ع ا ش ا كويس الرشا ك ب ق ت أ م ج ا د يقولك ل و الله ا ل ج ا م ع ا ت دمتر ي ا ب ق د أ م ج ا د م ا س و ي ل ن ا حيويتي ا ج ح ا ف ل ة بس إن ش ا ء ا ل ل هيس ه ا ي ل ق ى ا ل هيس ا ي م ر غ في ا ل ج ن د ر ا ن ا ت ب ع د ي ق ولك ل المسؤوليات كبرت و ا ل أ و ل ا د كبروا ابن آ د م ده م ا ب يقدر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر التكاثر في شنو اعلموا أ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو وتفاخر وتكاثر بينكم في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كما ت ل غ ي ث أ ع ج ب الكفار نباته ثم ي ه ي ج فتره مصره ثم يكونوا حطامه وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله ورضوان وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور ياسلام ياخي يا طيب الرسول صلى يقول يقول ابن آ د م مالي مالي هل لك يا ابن آ د م من مالك إ ل ا ما أ ك ل ت ف أ ف ن ي ت ه او لبست ف أ ب ل ي ت ه او تصدقت ف أ م ض ي ت ه أنا قدت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 كما في المثنى وقول النبي صلى الله عليه وسلم بليغ في تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الديناري تعيس عبد ا ل خ م ي ص ة تعيس عبد ا ل خ م ي ل ة تعيس وانتكس دكولا ا ج م ش ة أ ن و ا ع من ا ل أ ج م ش ة والدرهم معروف والدينار معروف وممكن نقول تعيس عبد الدولار فلازم ي ي ع ب د ا الدولار وتعيس عبد الدينار في سبيل الدينار يمكن أ ن يرتكب حراما في سبيل الحصول على المال يمكن أ ن يقطع رحما الدنيا بتستاهل يا أ خ ي حس ا معظم مشاكل ا ل أ ر ح ا م والناسبه في الحبال في الطين والفدان والواطا وحدك وخش في حد ي والجدول اللي بناتنا ده شو ده دي الدنيا كويس تعس وانتكس تعس وانتكس يعني منتكس و إ ذ ا سيك ف ل ن ت ق ش يعني لو أ ص ا ب ت ه ش و ك ا من ك ث ر ة ما هو جاري ورا الدنيا ما عنده ط ر ي ق ة إ ن ه يصلح الشوكه الطعنه ما, ما عنده ط ر ي ق ة طلعه فانتقشي ع ن ي والمنقاشي ع ن ي ا ل م ن ق ا ش الواحده ما عنده ط ر ي ق ة جيب منقاشي طلع شوكا وفي ر و ا ي ة تعس وانتكس إ ن أ ع ط ي رضي و إ ن لم يعط ى لم يرض ى الدوء معاكم يقولون نحن ما أ د ي ت ه يذمك يا وكذا ياخي يا أ سبحان الله الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بليغ, بليغ بلاغ ي غ ب ل جد قال تريد و ي ك إ ن ه كيف التعلق بالدنيا والطمع يضيع الزول ومش يضيع دينك ويضيع ع ق ي د ت ك ويضيع إ ي م ا ن ك قال ما ذئبان ي جائعان ي أ ر س ل ا في غنمي تخيل غنم فكوا ف و ق ذئبين جائعين جوع شديد ف ك و م في الغنم د ي ل حيعملوا بالغنم د ي ل شنو ح ي ب ش ت ن و ا ب ش ت ن ه ش د ي د ة في ذئبين كان فكوه للزول بضيعوا دين الزول ب ب ش ت ن و ا الدين بتاع الواحد ب ش ت ن ه ش د ي د ة ممكن في سبيل ا ل م س أ ل ة دي يعمل أ ي ح ا ج ة ما ذئبان جائعان أ ر س ل ا في غنمي ب أ ف س د لها من حرص المرء على المال وشرف ا ل لدينه يعني افسد لدينه من حصه على المال وشرف ا ل كونت ك ه مكان او منصب ممكن في ن ا س في سبيل البقاء في ا ل س ل ط ة ممكن يحال ف الشيطان ليبقى على ا ل س ل ط ة وليبقى في منصبه وفي ن ا س في سبيل المال ده ممكن يكذب ممكن يراوح ي ا خ ي في ن ا س ببير الاوطان ي ب ي ع وطنه اشاركوا قروش في ناس بيبيعوا دينهم شيء جوه قروش نسال الله السلامه والعافيه والله هذا مرض مرض خطير في حديث لازم لازم أ ن ا أ س م ع ك م له الحديث ده رواه المنذري في الترغيب والترهيب و أ ن ا دائركم تسمعوا الحديث ده ب ا ل ر ا ح ة ب ا ل ر ا ح ة والحديث ده ش و ي ة قد يكون طويل أ ي واحد فيكم ا ل آ ن ممكن يطلع ورقه و ق ل ب سريع ويكتب ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ س ا س ي ة تكلم ب ه الناس الماحد والحلقه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أشرب حب、الدنيا. اشرب ل تملا بالشي الواطة د بعد مندية ن يعني من نشاف ي وبيق فيها بيقت ا راح واتروت مندية. أشرب أ شربت حتى حب الدنيا ا ل ط ا ط منها بثلاث ا ل ط ا ط ا ل ط ا ط منها يعني شنو يعني اتليس لا طشي ء معناه ليسو يعني الليسو بدارجي ا ل ع ن ي عندنا ا ل ط ا ط منها بثلاث شقاء لا ينفد عناه معانا يعني شقاء ما بينفد وحرص لا يبلغ غناه حيكون حريص ما احب الدنيا أ ي ح ا ج ة د ا ي ر ة ما بيقنع ما عنده ق ن ا ع ة ده لا يبلغ غناه و أ م ل لا يبلغ منتهاه إ ذ ا هي يعيش وذا إ ي ب ق ى لكن في النهايه ما, في... لا بد... ما حتوصل م س أ ل ة حد لا بد تموت فالدنيا ط ا ل ب ة و م ط ل و ب ة هذا حديث ب ر ي خ خلاص فمن طلب الدنيا طلبته ا ل آ خ ر ة حتى يدركه الموت ف ي أ خ ذ ه أ ي والله الدنيا ط ا ل ب ة و م ط ل و ب ة فمن طلب الدنيا طلبته ا ل آ خ ر ة لحد ما يموت ومن طلب ا ل آ خ ر ة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه فان بيجزه ي ا ل ا خ ر ة رزق ب يطلبك والله يا اخوانا ن الحديث بليغ ح قال و ل لكم ت عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث الذي رواه المنذري في الترغيب والترهيب من أ ش ر ب حب الدنيا ا ل ق ا ط منها بثلاث شقاء لا ينفذ عناه وحرص لا يبلغ غناه و أ م ل لا يبلغ منتهاه فالدنيا ط ا ل ب ة و م ط ل و ب ة فمن طلب الدنيا طلبته ا ل آ خ ر ة حتى يدركه الموت ف ي أ خ ذ ه ومن طلب ا ل آ خ ر ة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه المطلوب شنو إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي الكرام علينا أ ن نطلب المعاش و أ ن نسعى في تحصيل ا ل أ ر ز ا ق بغير تعلق فلا ن ص ب الدنيا بالحرام و لا نضيع الواجبات ل أ ج ل الدنيا قال تعالى رجال و لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ ق ا م ة الصلاه ة الآية ذ ه ما ما ما الأمر واضحة نادر الدكان قافلنا للصلاة الدكان ذاته حاجة الثاني استعجال ويقول يقول والثروة نصلي أن نبتعد عن استعجال الغنى يقف في في في لك لك و ق د ت أ م ل ت لك ان تتعامل مع ا ل ت ه ى فانت ي ل س ج ك ب ا ش ي ك ت و د ا ر يقبأ م ن أ و ل مع الله ا فانت ل ودار يأكل ت و د ا ر ي ع م ل كل مع ر ة ز و و م ة ت ل ق ا شارك ا قروش ل ا ل و فانت ي ل تتعامل مع ا ص د ه وفي ا ل ن ه ا ي ة يمرقه ف ي ا ل س ج ن قال ع ل ي ن ا ب ط ا ل ب أكثر مع ص ا ر ا ل ع ق و ل تحت بروق ا ل م ط ا م ع ا م ل ا مع ب ت الله أ ك ث ر مصارع العقول تحت بروق المطامع لما يجي البرق بتاع المطامع ويلوح ليك ويتخيل ليك وشيطاني خيل ليك ده بخليه ي ز ا ت ه ما واعي بعد شويه يقول لك الزود ده ق ا ف ل إ ن ه في اثنين مليار اثنين مليار بيت ما عنده ع ر ب ي ة ما عنده ا والداوين أ ط ع ت مطامعي فاستعبدتني ولو أ ن ي قنعت لكنت ح ر ة كان النبي صلى الله عليه وسلم ي س ت ع ي د من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع أ ل ا يقول أ ه ل ن ا في بلادنا الطمع والدر ما جمع يعني إ ذ ا طمعت بود ال عندك بتروح منك هذه كانت ألقاكم الحلقة الأولى من حلقاتي وانزى النفس قادمة من أنفل أن على أمل حلقة وانت في